لَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ كَصَيْرَى قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَنَا نَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِن أُكَأْسِتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آتَاهُ إِلَيْهِ أَذْنَبَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ عَاثِمَهُ عَلَى النَّعْرَشِ قَرَّ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا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 وما كنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا كَانَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ غَاوِينَ